بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القبر وما أدراك ما ليلة القبر ليلة القبر خير من ألف شهر سنزل الملائك والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام من حتى مطلع الفجر